124. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 125. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِزْقًا حَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعذأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم طاسيم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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول أَنْ العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا لِيَ أَنعَبَ الثَّبَنِ إِسْرَائِيلِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 لعََّ ل نَاتَّبعِعُ السَّحَرَةَ إِ كانَهُم الغَالِبين فَلَم م جَأَ السَّحَرَةٌ قالون فِي الددعونَأَ إَِّ لناَا لأَجرًْا إ كُا نَحنُ الْ الغالِبين قَا نَعَمو إِكُمْ إذََّمِنَ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 لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَانظُرْ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَهَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَن تُمِدُّوا وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ